تَعْنُهُ تَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَنكِرَهُ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ فِي صُحُفٍ مكرمة مرفوعة مطهرة بِأَيْدِي سَفَرَةٍ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 الصاخ، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل أمر منهم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجره